عيش حالة حبي معك وأخداني وصعب إنها تتكررتني وبعيشها لو أنت بعيد أو قدامي وأخراً الأيام رضي علي أخراً جه يا حبيبي يوم هي من أسود أيامي ابني اسرح فيك شوية وانسى ايام ضاو مني نفسي عمري عدي بي وانت بعانيك دول حضني وانا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة ابويا حب الدنيا دي جواك ومعك شايفة حني وانت هنا معايا بدعي من جوايا تجمعني الايام بيك ربنا يقبل دعايا عيش حالتي الأيام رضي علي أخيرا جه يا حبيبي يوم لي يرتاح من أسود أيامي أعيش حالة حب معك وحداني وصعب إنها تتفررتني وبعيشها لو أنت بعيد أو اه يوم وعده بكره يجي وتلاقيني نفس احساس النهارده من هنا ورايح احسنيني لو يعيشها لك انت هنا معايا بدعيك من جوايا تجمعني الايام بيك ربنا يقبل دعايا عيش حالة حب معك وحداني صعب انها تكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد او قدامي وأخيرا الأيام رضوا علي أخيرا جه يا حبيبي